و ا ل ص ل ا ة والسلام على خير الدعاه إ م ا م ا ل أ ن ب ي ا ء وسيد السادات وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة الثقات عباد الله ا ل إ س ل ا م ر س ا ل ة الله ا ل خ ا ل د ة ودين الله الخاتم و ك ل م ة الله ا ل م ح ك م ة الذي لا يقبل الله سواه ولا يرضى بغيره إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقد اودع الله في الاسلام اسباب البقاء ومقومات الاستمرار ففيه عقيده تربط المسلم بربه وتعبده لمولاه وتجعله عبدا لاله واحد ولرب واحد لا شريك له ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م لا تعقيد فيها ا ل ص ل ة فيها بالله م ب ا ش ر ة تحرر ا ل إ ن س ا ن من لوسات ا ل و ث ن ي ة ومن أ د ر ا ن الشرك ومن ذل التعلق بغير الله ومن الناس ما ي ت خ ذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله وفيه ع ب ا د ة ذات أ ه د ا ف ومضامين وحقائق ترقى ب ا ل إ ن س ا ن و ت ه ذ ب الوجدان و ت أ خ ذ ه نحو الكمالات م ر ا ا ق و ل وفيه نظام للمعاملات يواكب العصر ويوافق ا ل أ ص ل و ا ش ت ر ع المحكم و أ م ا م ن ظ و م ة ا ل أ خ ل ا ق والقيم في ا ل إ س ل ا م فهي سياج المجتمع ت ص و ن ا ل أ ع ر ا ض وتحفظ الحقوق وترعى الحرمات و ت أ خ ذ الناس نحو ا ل س ع ا د ة شعوبا و أ ف ر ا د ا وحكاما و ا ل إ س ل ا م بهذا الجلال والرقي والجمال دين عظيم ومنهج قويم لو كان له رجال ويبقى السؤال الكبير والاستفهام العريض الذي نطرحه ماذا قدمنا لهذا الدين وماذا عملنا ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م إ ن بعض الناس يشجع ا ل أ ن د ي ة ويتابع الرياضة وبعضهم يتابع الاحزاب ر ي ض وبعضهم ة يتابع ل أ و إ ل ى غير ذلك ويعطونهم لو أ أعط... عطاء و كبيرا لو أ ع ط و ا نصف تشجيعهم للدين لانتصر ولبلغ ا ل آ ف ا ق يريد الناس دينا بغير تضحيات ويريدون إ س ل ا م ا بغير جهاد ويريدون ل ل أ م ة أ ن تنتصر بغير مقدمات وبغير ثوابت وبغير م ر ج ع ي ة و ا ض ح ة ومن هنا السؤال مطروح وموجود ماذا قدمنا لهذا الدين لينتصر نعم ا ل ع ا ط ف ة ج ي ا ش ة و ا ل ح م ا س ة م ت د ف ق ة والناس يدعون أ ن ه م يحبون الله ويحبون رسوله فانزل الله آ ي ة ا ل ا ن ت ح ا ن قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الدين ليس ب ا ل أ م ا ن ي وليس بالشعارات وليس بالكلام فقط الدين يتجلى عند المحكات ا ل ع م ل ي ة وعند المواقف ا ل ق و ي ة عندها يتجلى, يتجلى الانتماء لهذا الدين يقول جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هم رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه إ ن هذا الدين الذي ننعم تحت ظلاله ونسعد بالانتماء إ ل ي ه إ ن م ا انتصر بتضحيات ع ظ ي م ة و ب ش ج ا ع ة ج ث ي م ة و ب إ ق د ا م كبير ل ن ص ر ة هذا الدين تحركت الجيوش وثار الناس وتصدق التجار و أ ن ف ق ا ل أ غ ن ي ا ء وقاتل الجميع لينتصر ا ل إ س ل ا م ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى السلوك الفردي م ا ذ ا قدمنا ل ه ذ ا الدين ا ا ل س ت ق ا م ة و ا ل ق د و ة والالتزام الصادق أ ي ن هو في حياتنا ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى المناهج و ا ل إ ع ل ا م على مستوى ا ل أ س ر التزاما بالدين وباحكامه على مستوى الشباب التزاما ب ا ل إ س ل ا م وشرائعه على مستوى النساء تطبيقا للدين سترا وعفافا وحياء وحشمه ا ماذا قدمنا ل ذ ا الدين على مستوى الشعوب الألألأل الإعلام المناهج على وعلى وعلى مستوى ال... ال... ال... ال... الإعلام وعلى مستوى مستوى ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى ا ل ت ض ح ي ة و ا ل ب د ل والعطاء لهذا الدين لقد أ ن ف ق في سبيل هذا الدين رجال نصر الله بهم ا ل م ل ة و أ ق ا م الله بهم الشرع قدموا كل شيء يقول جل وعلا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقول الله عز وجل عنهم إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة قدموا الانفس في سبيل الله فاسترخصوها وقدموا الدماء الغالي ة في سبيل الله ف أ ر ا ق و ه ا وقدموا ا ل أ م و ا ل في سبيل الله فزهدوا فيها إ ن ن ا نعيش في عصر تنفق فيه الملايين وتهدر فيه المليارات في سبيل مناسبات ب ا ه ت ة و أ ن ش ط ة م ش ب و ه ة هل ويت من يشتري لاعبا ل ل ك ر ة بالملايين ولو أ ت ي ت ه لينفق على خ ل و ة أ و مسجد أ و بئر لعطش في ب ق ع ة من البقاع لاعتذر ب أ ن الظروف ق ا س ي ة و ب أ ن السوق متقلب و أ ن ا ل س ي و ل ة ش ح ي ح ة و إ ل ى غير ذلك من الاعتذارات هل سمعت بمن يتصدق من رجال ا ل أ م و ا ل على الفنانين ب ا ا ط ل على ل وعلى المغنين هل سمعتم من رجال ا ل أ م و ا ل من ي ت ص د ق على جلسات وعلى قعدات وعلى مناسبات الملايين و ا ل ل ه و ك أ ن الله لا ي س أ ل ه وفي مقابل ذلك يوجد من ي ت ص د ق لهذا الدين وينفق الملايين في الخير وكل إ ن ا ء بما فيه ينضح والدائما أ ق و ل الذي ينفق في الشر لا يوفق للخير ابدا لان هذا ماله ربك غني عنه فانك لو أ ر د ت ان تستخرج منه درهما او دينارا في سبيل الحق أو في ي س ب لاعتذر ل د و ة لا ولاتردد ولاتلكا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نعم المال الصالح عند الرجل الصالح عثمان رضي الله عنه أ و ل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة كان المسلمون يشترون الماء من اليهود فاشترى عثمان بئر رومه قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومه وله ا ل ج ن ة قال أ ن ا يا رسول الله فاشتراها و أ ع ط ي ا ل ج ن ة ثم أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ز ي د في مسجده قال من يشتري د ا ر ا ل م ج ا م ر ة لنا وله ا ل ج ن ة قال عثمان أ ن ا يا رسول الله فاشتراها رضي الله عنه فتح النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة و أ ر ا د أ ن يزيد في المسجد الحرام قال من يشتري الدار ا ل م ج ا و ر ة وله ا ل ج ن ة قال عثمان أ ن ا يا رسول الله واشتراها عثمان رضي الله عنه و أ ن ت تستغرب ا ل ج ن ة كم م ر مرة هي أ و ل ا يكفي من ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى بل لو جاءوه في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة يقول أ ن ا اشتريت وخلاص ا ل ج ن ة ضمنتها حب ش وقال ف فترت والظروف ف لك والأحوال والأيام للأمور وهكذا واحد وأنا تاني جاء جيش العسرة غيري جيش صعبة ثم صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش ا ل ع س ر ة وله ا ل ج ن ة فقام عثمان ا ل د ع و ة المعطاء وقال أ ن ا يا رسول الله الجنه ك م ر ة ا ل ق ض ي القضية ق ض ي ة قناعات قضية قناعات لا ينفق لهذا الدين إ ل ا من اقتنع به قال صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة نور و ا ل ص د ق ة برهان برهان على ا ل إ ي م ا ن تقول أ ن ا ب ح ب الدين أنا ك ذ ا يقول لك ادفع تقول يا أ خ و ا ن ا و تخلون ا ش و ي ة بتحب الدين ادفع, أدفع أ د ف ع للدين يقول لك كده خلاص لما احوالي تصلح ش و ي ة خلاص ما تقول أ ن ا ب ح ب ا ل ي ت ل ح د ما احوالي تصلح بعد ما احوالي تصلح وتنفق بعد ان و ا ل ي احب الدين القناعات الصدقه برهان برهان الايمان الصدقه شوف اي زول د خ ل د ه في جيبه وطلع على الدين دفع د مؤمن برهن على ايمانه الصدقه برهان برهان على ماذا برهان على صدق الايمان وعلى ص ح ة الانتماء وعلى س ل ا م ة القصد والمنهج إ ن شاء الله تعالى قال ح ذ ي ف ة بن ا ل ي م ن ر أ ي ت عثمان بن عفان يضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن أ و ق ي ه من ذهب اجهز بها جيش ا ل ع س ر ة دي الاربعين ح ذ ي ف ة خرج بعد ما خرج ثاني بعد كم س ا ع ة في آ خ ر ي ن قاعدين جاء عثمان يحمل شيئا آ خ ر جاء عثمان يقول يا رسول الله ستين فرس واربعين وتسع وتسعمائه ن ا ق ة بخطامها وعقالها علي لا يشاركني فيها أ ح د ت س ع م ي ة واربعين ن ا ق ة وستين فرس جابوا ق ل د ي ثم قال يا رسول الله هذا ذهب وهذا فرص وهذه, وهذه نوق وفرس ربما تحتاج إ ل ى المال ا ل س ي و ل ة فذهب وجاء ب ص ر ة دنانير ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها وقال غفر الله لك يا عثمان ما أ س ر ر ت وما أ ع ل ن ت وما هو كائن منك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم غفر الله لك يا عثمان ما أ س ر ر ت وما أ ع ل ن ت وما هو كائن منك إ ل ى يوم القيامه ة الموضوع ا ن ت ى وما ه و ك ا ئ ن موقف ن ك إلى ي م ا ل ي ا ما ما م ة ضر ع ع ل ث م اين ن بعد ا ل و موقف م هذا أ ي موقفك و أ ي ن موقفي الدين يحتاج إ ل ى مواقف و إ ن من و إ ن من واجبنا تجاه الدين و إ ن من دورنا تجاه ا ل إ س ل ا م أ ن نشيد المساجد و أ ن يقيم بعض ا ل أ خ ي ا ر دورا ل إ خ و ا ن ه م من المسلمين ل ل ع ب ا د ة وهذا لا شك أ ن ه إ ن ف ا ق ولكني أ ر د ت بذلك أ ن أ ق ا ر ن بين نوعين من ا ل إ ن ف ا ق إ ن ف ا ق في سبيل الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ ح د وفي أ و ج ه الخير وفي صروف وصنوف البر وبين إ ن ف ا ق في الباطل وما أكثره و م اكثر أ أ ه ل ه في زماننا وفي عاصرنا ف ض ا ئ ي ة م د م ر ة يقال يمتلكها رجل أ ع م ا ل عربي مسلم م ا يخاف الله يكسب مال من خلال تدمير أ خ ل ا ق المسلمين وشبابهم فضائية تلجام أكنا الفضائيات ا ل ع ر ب ي ة أ س و أ من ا ل أ ج ن ب ي ه بعض الفضائيات ا ل ع ر ب ي ة التي تنتمي إ ل ى رجال أ ع م ا ل مسلمين ساقطت سقوطا شنيعا كيف يكسب من خلال, من خلال هذا أ م و ا ل بعض الناس يكسب ا ل أ م و ا ل على عرق وجهود ا ل آ خ ر ي ن المسجد بناؤه وفضله عظيم جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله ويفهم من الحديث أ ن من الناس من يبني مسجدا ل ل ش ه ر ة للمكانه ل ل و ج ا ه ة لغير الله ولذلك قيد صلى الله عليه وسلم ذلك بشيء عظيم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه ة رواية وفي الترمذي ل ل من عن أنت بنى مسجدا بنى الله له أ ف ض ل منه في ا ل ج ن ة ولا شك أن موضع صوت في ان ل ج ة خير من وما فيها موضع ن الدنيا م م ا فيها و صوت موضع الصوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها من بنى لله مسجدا أ ه م شيء أ ن تخلص ا ل ن ي ة لله و أ ن تصحح القصد و أ ن تجرد ا ل إ ر ا د ة و أ ن تجاهد النفس أ ن يكون المسجد لله لا شريك له و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د في ا ل أ ن ش ط ة ولا في ا ل ت أ س ي س لمسجد أ س س على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه ولكن المسجد ليس جدران فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا المسجد برجاله المسجد بلجنته المسجد بمصليه ولذلك مسجده صلى الله عليه وسلم من حيث المبنى كان ضعيفا صفف صففت صفف, صفف المسجد بالنخل هذا هو العندان وما بين كل ن خ ل ة ونخل بناء وكان المسجد قصير البناء واسع الفناء كما جاء في وصف مسجده صلى الله عليه وسلم وقد بناه صلى الله عليه وسلم وشارك فيه بنفسه يحمل معهم اللبن والطوب ة وكان يقول اجعلوا عبد الله بن طلق اليماني اجعلوا اقرب م اليمامية ي اجعلوا الى الطين فانه احسنكم له مسا واشدكم له سبكا وهذا البن الاسطى ا ألي كان ماسكا الطوب برصه و ب ر ص ه ا س م عبد الله ا بن طلق اليماني الحنفي رضي الله تعالى عنه أ ح س ن ك م له مسا و أ ش د ك م له سبكه وهذا المسجد كان, على كان بجريد من النخل ولو أ ن ك رفعت يدك للمسته لكنه نشر الهدى والنور في العالم كله أفضل بقعة بعد المسجد الحرام انطلقت منها الرسالة وخرج منها العلماء بقعة بعد منها منها وخرج وخرجت الدعاه وخرجت الصالحين وخرجت الذين علموا ا ل ب ش ر ي ة ا ل أ خ ل ا ق والقيم والنور و ا ل ه د ا ي ة و ا ل د ع و ة و ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل مسجد وجد على وجه ا ل أ ر ض بعد المسجد الحرام المسجد معنى لا م بالمبنى ن ى س ج د ا ل م ع لا بالمبنى ولذلك لم ي أ م ر ربنا ببناء المساجد فقط إ ن م ا قال ما كان للمشركين أ ن ي ع م ر و ا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون إ ن م ا يعمروا مساجد الله من آ م ن بالله أ ن يسجد ينبغي أ ن يقوم على ع ق ي د ة أ ن يكون المسجد لله لا بدع ة ولا خ ر ا ف ة فيه من آمن بالله واليوم الآخر ولم الآخر بالله يخشأ واقام ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله ف ع س ى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين ثم ما المسجد أ ش ك ا ل أ ج ع ل ت م سقايه الحاج و ع م ا ر ة المسجد الحرام المسجد الحرام لو كان ي غير الله يعبد فيه لهجره صلى الله عليه وسلم ولا خرج منه لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة ترك المسجد الحرام ترك البناء العظيم و ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة تركها ل أ ن ه ا لم تعد تصلح بغير أ ن تكون لله لما وضع إ ب ر ا ه ي م المسجد وضعه على التوحيد و إ ذ ب و أ ن ا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي المسجد ينبغي أ ن يطهر ب أ ن تكون وجهته ص ح ي ح ة وعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين أ ج ع ل ت م سقايه الحاج و ع م ا ر ة المسجد الحرام حتى ولو كان مسجدا حراما والمسجد الحرام كمن آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر ا ل آ ي ة في ص و ر ة ا ل ت و ب ة فبالتالي ع م ا ر ة المسجد بالمنهج الصحيح و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة لا بد من تطهير المسجد من القاذورات ا ل ح س ي ة و ا ل م ع ن و ي ة ا لا ق ذ و ر ا الحسية لا ت بد أ ن يكون المسجد طاهرا في بيوت أذن اذن ل ل ه ه أن ترفع ا ب إ ذ من الله في بيوت أذن الله ان ل ل ه أ ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا يريك لماذا تقام المساجد لا تقام المساجد لتكون ساحات ت ص ف ي ة الخصومات ا ل ش خ ص ي ة والاشكالات ا ل ح ز ب ي ة خارج ا ل ح ي ا ة يكفينا أ ن نتفق في المسجد اختلف المسلمون خارج المسجد فتقطعوا أ ح ز ا ب ا وجماعات ولكن ل ل أ س ف الشديد الذي يؤلم القلب الذي يؤلم واجعله ي ت م ز ق أ ن ك تجد الكثير من الناس يصلون في مسجد واحد والكل لا يرضى ب ا ل آ خ ر وهذا له رأي في هذا وهذا عنده رأي في عنده ر أ ي في هذا وما ما المسجد هذا يا أيها الناس المسجد صاحة للخير ويجب ولذلك أ ع ل ن من على هذا المنبر أ ن هذا المسجد وجهته الدين و ا ل إ س ل ا م ليس ل ج م ا ع ة ولا ل ط ا ئ ف ة المسجد لجميع المصلين بشرط أ ن تكون ا ل أ ن ش ط ة م و ا ف ق ة للكتاب و ا ل س ن ة فقط هو مسجد مفتوح لكل الناس يؤسفني أ ن تصنف المساجد الذي كنت احبه ا لا تصنف ا ل م يصنف كل شيء في الدنيا صنفوا كل شيء صنفوا الناس و ا ل أ ح ز ا ب والجماعات حكومه و م ع ا ر ض ة ا م ا ده كله صنفوا لكن ن ز ه بيوت الله عن المطامع ن ف ز ه مساجد الله عن القاذورات ا ل م ع ن و ي ة لا تحمل حقدا و أ ن ت في مسجد لا تحمل حقدا و أ ن ت تصلي لربك المسجد هو الوحيد الذي يجمع الناس انظروا إ ل ى أ ش ك ا ل ك م انظروا إ ل ى ت ح ن ا ت ك م قبائل م خ ت ل ف ة جماعات م خ ت ل ف ة انتماءات و ت ي ا ر ا ت ف ك ر ي ة م خ ت ل ف ة لكن المسجد يجمعنا يعني ينبغي نهى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أ ن ترفع ا ل أ ص و ا ت في المساجد هذا في جانب أ ن يطهر المسجد معنويه و أ ن يطهر المسجد حسيه وجد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة ن خ ا م ة فغضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه فجاءت ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر فحكتها والله في ناس في ناس بيخدموا المساجد والله فيها ب ي خ د م ا ل م س ا ج د والله أ ن ا بعرف زول عنده مليارات وقروش وشركات وعربات وبيوت لا عماره لا عمارتين قال لي متعتي أ خ ش أ ن ظ ف حمامات الجامع قال لي والله حمامات البيت اؤجر و ليا ه والله عنده قال لي أ ر ب ع ه خدامي في البيت قال لي حمامات البيت ب أ ج ر ليا ه لكن حمام المسجد بتعربنا دبغ ه ا ل س ل و ب نفسه في ناس عندهم أ ص ل اشياء أ ت ي د ي في ن ا ت متخصفين ا ل م ر أ ة السوداء التي كانت أ م المسجد كما في الصيامين ي في ن مرأة بس ل ففقدها قال إ ل ي قال توفيت قال هلا هل آ د م ت م و ن ي كان تكلموني وفي بعض الروايات قصد قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلى عليها ث ا ن ي ة فقال ما أ ح س ن هذا حبكته وجعلت فيه خلوقا ريحه المحبس عن نزحته وعملته ريحه قال ياسلام ما أ ح س ن هذا ما أ ح س ن هذا نعم أ ب ي و ت الله تطهر وتنزه من ا ل أ ق ذ ا ر ا ل ح س ي ة ومن ا ل أ ق ذ ا ر ا ل م ع ن و ي ة الحقد والحسد و ا ل ط ب ا غ ض والتقاطع وال وال وال وال والفتن والتامر والكيد كله أ ي ك و ن في بيوت الله ا لهذا بنيت المساجد هذا أ م ر واضح وهذا أ م ر بين ر ا د الله للمساجد أ ن تكون طاهره فنهي فنهينا أ ن ننشد الضاله في المسجد قولوا له لا رد الله ضالتك إ ن المسجد لم يبن لهذا نهينا عن البيع داخل المسجد حتى لا نتخذ المسجد ساحات للدنيا و إ ن كان ا ل أ ح ب ا ش لعبوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس مصالح الأحباش المسجد المسجد لإحداث النهضة داخل الأمة أن ينعب أنه هذا فيه بعدا بعدا عظيما يعطي يعطي في مشروع آخر أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل من الجميع و أ ن ن ي و ف ق ان لما يحبه ويرضى و أ ي أ خ ذ م ن و ا ص ي ن ا إ ل ى البر والتقوى إ ن هو ل ي ذلك و القادر عليه و صلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه و سلم الحمد لله والصلاة والسلام الله والاه الخطبته نقاط أحسبها المسجد لله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن、ولاه. أختم الخطبة بأربع نقاط. أحسبها هي دور بأربع هي و ر س ا ل ة المسجد ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى للمسجد أ ن ه ا ل ل ص ل ا ة والذكر إ ن المساجد لم تبنى لهذا إ ن م ا هي ل ل ص ل ا ة والذكر و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن م و ا ف ق ة للكتاب و ا ل س ن ة ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة و د و ر الثاني المرجو من المسجد ا ل إ ر ش ا د والتعليم أ ن يكون المسجد م ن ا ر ة للتعليم و أ ن يكون المسجد م ن ا ر ة لتدريس تدرس فيه علوم ا ل ش ر ي ع ة ويكون قبله لطلاب العلم منه تنتشر ا ل ه د ا ي ة وتسمع ك ل م ة الله فيه بغير م ج ا م ل ة ل أ ح د أ ن يبلغ الدين ع ق ي د ة و ع ب ا د ة و أ خ ل ا ق ا من خلال هذا المسجد ثالثا إ ن من أ ع ظ م ا ل أ د و ا ر التي ينبغي أ ن يقوم بها المسجد الدور الاجتماعي للمسجد ل م س ج د ينبغي أن يكون أن ا ذا دور اجتماعي يتفقد فيه الغائب ويعاد المريض وت وترتبط فيه ا ل أ و ا ص ر وتتعمق فيه الصلاه بين المسلمين يتركون كل شيء خارج المسجد ويدخلون المسجد بصفاء و ن ي ة يحفظون ا ل ح ر و م ة يتكلمون فيه ب أ د ب يناقشون بعضهم بعضا ب أ د ب المسجد ينبغي أ ن يكون له دوره الاجتماعي العاجز يعرف في ا ل ص ل ا ة أ ن ه غاب المريض يعرف من خلال ا ل ص ل ا ة المحتاج يُعان من يُعان من ان يعان من المسجد بهذا يكون للمسجد هذا الدور الاجتماعي الكبير الذي ننشده والذي نريده ثم رابعا إ ن من أ ع ظ م دور للمسجد ت أ ل ي ف الناس وتجميعهم داخل المسجد ل أ ن ه لا يدخل أ ح د يدخل أ ح د المسجد ب ب ط ا ق ة إ ل ا في بعض الدول عياذا بالله بعض بالله الدول تدخل المسجد ب ب ط ا ق ة م م غ ن ط ة تكتب فيها الصلوات التي تصليها تقول صلاتين و ا ل ج م ع ة المغرب والعشاء و ا ل ج م ع ة خ لو ا ن ل جيت الظهر مخلوق ا يقول لك الظهر هنا ما مكتوب ا م لكن نحن في بلادنا ننعم بنوع من ا ل ح ر ي ة ننعم بنوع من, من الخير المساجد م ن ت ش ر ة ولكن ليست ا ل ع ب ر ة بانتشار المساجد لا بد أ ن يكون للمساجد دور فقدت المساجد دورها ل أ ن ه ا أ ف ر غ ت من محتواها فصارت ثوب و أ س م ن ت و ن ق ا ش ة وجيل وحاجات ج م ي ل ة لكن تصلي قران ما ت ق ر أ بعد ا ل ص ل ة قومك يكفل لك, لك الجامع مشاكل دين عندهم حلقه ة دين د ن ع م حلقة دين ما راضين بيدين دين ويجمعوا ق ع ا ت و ي في توقيعات عشان يشيلوا ا ل إ م ا م و ن ا س واقفين مع ا ل إ م ا م دارين ا ل إ م ا م البرلمان ا أ ن ذ ي ه ا ل أ ن ذ ي ة فيها قواعد ولوائح أ ن ا س نتعامل فيها باحترام لماذا نتعامل في بيوت الله بهذا الاحترام المسجد ينبغي أ ن يكون قبله للجميع يتساوى فيه الجميع والله نحن د ي ن عظيم بالله ي ج ي رئيس ولا غفيل في الجامع ة ي ج ف و ا في صف واحد مافي ح ا ج ة اسمها ارجع المحل الذي ح ق ت الناس ا ل ف ل ا ن ي ن البيجي اول يصلي ذا الجامع ة المكان الوحيد ا ل آ ن الذي يستوي فيه الناس ثاني ذا القروش ذا ما ذا قاري ذا ما قاري ذا وذا ما وذا والجامعة ما في دكتور وما الناس يقفوا فينا قدام ربنا هذا الكنائز عند عنده عنده لكنه نفقد في في غفيل في برة دكتور دكتور هذا كده قد قد يفقد كلهم المسجد ينبغي أ ن يكون ق ب ل ة للجميع و إ ن ك ا ن في آ خ ر ا ل خ ط ب ة فلا أ د ع و لهؤلاء الشباب فقط أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع اللهم رد الجميع إليك جميلا اللهم, الجميع عليك ردا جميلة. اللهم إلينا الإيمان ردا أن من حبب رد وزيره و في ق ل ب ن اللهم وكره إ ي ن ا ا ك ف والفسوق ر الراشدين والعصيان واجعلنا ل ل من اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ش ق ي ة ولا م ح ر و م ة ولا م ط ر و ض ا من رحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعله مسجد يؤسس على التقوى ويقوم على ا ل إ ي م ا ن و ي ؤ ل ف بين القلوب ويجمع بين المسلمين وينشر الهدى ويعلم ّ فيه ا ل س ن ة ويعظم فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدرس فيه س ي ر ه